Na tunazungumzi ya hadith ya mwisho Ilio bakia katika uh, mlangu huu Sio ya mwisho katika taraqimu Ni ya mwisho katika zile hadith zile zobaki Kwa sababu hadith hizi za babo sitki Hatuku zielezea vile zilivu katika mpango wake Au katika mpangilio uleko katika riavo salihin Walakin tulizungumzi ya hizi hadith Kulingana na vile mada ambavo tulivo ipanga Na na vizuri kwa mada ambayo tulipanga e, Ulikuwa ni ni kwamba unagawanyika katika tatu Thalathat anwaa Aina ya kwanza ನಾ Na ya pili ದ ಅಂಬು ಲಿಪಾ au ನಮಲಾಂಗ ನಾಮಖ ಓಕೊಲಿ ಗವನಿ ಕಾ ಕಟ್ ಕಾ ಸಹ Kwa hivyo ಅನ್ವಾ kuzungumza hizi ನಪೀಲ ಅಸ್ತ katika ಮಾಸ salihin Fi ಫಿ fi ಬಾಬ ಸತ್ತ್ಖ ya uh, ku kulingana na hivi vigaonyo vitatu ambavyo tumevitaja. Kwa hivyo lilahi alhamd wal fadhil wal minna tumeweza kuzungumzia uh, sehemu kubwa ya hizi hadithi ambazo zenyewe zote kwa jumla ni hadithi sita. Tumezungumzia hadithi tano katika hadithi hizo sita za mlango wa sita. Kwa hivyo tumebaki na hii hadithi moja ya mwisho ambayo ni hadithi ya Abi Huraira. Hi hadith tulianza kuizungumzia katika darasi iliyopita. Na mwanzo kabisa alayhi salatu wa Anatupa au kilitokea kule wakati wa nyuma. Wakati nyuma Salawatu rabbi wasalamu, alay, Ghaza nabiyun minal ambiyai, Allahi, alayhim Yuko katika Miongoni mwa mitume ತುಮ ಅಲ Katika ವಲ ಅಕಾ ರಿಕಾತ ವಕಾತ ಸಲಾಮಿ ಯು ಕೊಠ ಕನಬಿಗೋ alayhim ಮಿಟ್ಟು uh, ನಬೀ Kabla hajenda vitani Aliwambia wale watu wake ambao Anautaka kuenda nao vitani Kupijana nao Aka wapa mashariti matatu Hawa kawelezea mambo matatu Jambo la kwanza Kama ilivu katika hadith Aka wambia la yetbauni rajulun La yetbauni rajulun Malaka buzha mraati Wahua yuridhu an yabni biha Walama yabni biha Huyo ni mtu wa kwanza Asini fati Tukaileza tafsiri ya mani nuhaya Ni huyu ni mtu ambaye amefanya akdi nikah lakini bado hajafanya binaa na maana ya binaa kwa lugha ya kaleo ambayo inayoeleka rahisi zaidi ni dukhul at-dukhul ala al-mar'a hii inaitwa binaa binaa bil-mar'a katika lugha ya wakati wa nyuma at-dukhul ala al-mar'a inaitwa al-binaa biha al-binaa bil-mar'a kwa hivyo huyu nabii akawaambia wale wafuasi wake anayetaka kufuatana naye vitani basi asiwe ni mtu ambaye ameoa amefanya akdi amefunga akdi nikah lakini bado hajaonana na mkewe kwa mara ya kwanza hii inaitwa dhul hajahfanya dhul huyo asinifuate arrajulu thani au asamu thani minan nas qal wala ahadun bana buyutan wa lam yarfa' suqufaha au mtu ambaye amejenga majumba au nyumba lakini hajaweka sakafu yake huyo pia asinifuate na mtu wa tatu man huwa ishtarana ghanamam au khalifatin أولادها, <coughs> riwaya, ngombe, lughah, wa Wa huwa huwa yantadhiru yantadhiru riwaya ವಹೋ ವಯಂತ್ವ್ಯೋಲಾಧ ಕಟ್ಕರಿ ವಾಯ ವಹೊ ವಯಂತ್ವ್ಯೋ ವಿಲಾಧ ಮಂಟ್ ಅಂಬಾಯ ಅಮಿ ನುನು ವ್ಯಾಮ ಭೂಜಿ ಗೊಂ ಕಮಹನೈ ಟ್ವ ಅಗ್ನಾ ಅಮಿ ವಮ ಔ ಖಾತಿನ್ ಔಮೀಯ ವಲಿಯೋ ವಜ ವಜೀಟೊ ಖಲೀಫಾತ್ ನಿಗಮೀಯ ವಲಿಯೋ ವಜ ವಜೀಠೋ ಇನಸೇ ಮೈ Hata vile vile ngombe na ಯೋ katika wanyama ವನೈ್ವ akiwa mjamzito ಟ್ವ್ಟ ಖಲೀಫ vengine ni khalifat au wanyama walio wajawazito uh, huyu mtu ambaye ana wanyama hawa walio wajawazito anasubiri hawa watoto kuzaliwa kwa hivyo watu sampuli hii tatu wasinifuate tukasimama hapa kidogo kupata ile ibra na mafundisho na mafunzo yaliyo kwa katika maneno haya kwa hivyo tukauliza swali mkiwa mnakumbuka vizuri uh, sual kana matruhan ala ala uh, almustamiin tuliouliza hii hikma yake ilikuwa ni nini Kwa maninu haya wanazone waliwa zungumzia kwa, kwa vizuri katika vitabu yao Na walilahi ilhamdu filipata jawabu katika hapa hapa andugizetu e, waliwa kwa hapa wa sikilizaji Waka sema kuwa hikma ya maninu haya ni kuwa hawa watu waliwa utajwa sampuli tatu Ni watu ambayo mioyo yao imeshugulika kidogo na mambo fulani Kwa hivyo wakiingia katika masala ya jihad wanaweza wakaharibu waka katika kazi ya jihad Na tukawakumbusha kwa mba hii ndiyo jawabu ya sawa na haya ndio maneno wale wazungumza wanazuoni katika vitabu vyao hasa mwanachuoni al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharhi yake ya sahih Muslim maneno haya akaitaja wazi wazi akasema kwamba hii faida yake na hikma na mafunzo ni kuwa al-umur al-muhimma hii aya matamshi yake Imam Nawawi asema al-umuri al-muhimma mambo ambayo ni ya muhimu la tufawadh illa ila fariq al-qalb au illa sahib al-hazm Uh, faariq alqalb mambo muhimu hayapelekewi au haya uh, haya pativi isipokuwa mtu ambaye sahib alhazm mtu aliyena hazm yani anaweza kubeba mambo kwa kwa kwa kwa hamasi au waweza kubeba mambo uh, kwa lugha ya kileo ambayo yaeleka kwa rais zaidi tunasema akiwa serious na yale mambo hazm hii inaitwa hazm yani natokana na azima yani mtu kwa ni mkweli mtu kwa amesimama na lile jambo kwa sawa sawa Siii kutikua jambo ambalo ukawa wewe huna kika, au huna terminalo, au huna wasaa na nafasi nawe. Farigil kalb, ambayo mwaiwake mtu huyo, hau kushugulika na mambo ya dunia. Wewe hii kawa ni faida, nzuri, ambayo tulizungumzia walilahi, alhamdu, kwa kirefu kidogo katika darse lio piti. Tukasema ya kwamba mambo muhimu katika din, mambo muhimu katika mishitama, mambo muhimu yanuhusu al-umma al-islamia, kawaida, latu natu hathihil umur, biman shughul qalbuhu bi umuri bi umuri dunya mambo haya hayapelekewi au hayagemezwi mtu ambaye moyo wake umeshughulika na mambo ya kidunia moyo wake umeshughulika na mambo ya kidunia hana mambo ya kusimamia au hana wasaa wala faragha ya kusimamia mambo ya dini sasa ndio hawa sisi ma alasaf wakati mwingine hawa ndio tunawapa sisi majukumu na hawa ndio tuna tunawapa sisi masuhulia ile hali mtu mwenyewe hana hana time wala hana nafasi Wala hata moe waki haukushkanika na lile jambu Yee moe waki katika mambo yake, maisha yake, biyashara zake na watoto waki Khalas, intaha Mambo haya mbawi sisi tumembandika, yee ya hayumu kapsa Pakatu, pakakumbushu Aa, vile ya mambo yako, vile, bado yako, yee, bado yako Yee mwenyewe laa, laa yubali bihada Kwa hivu hii nifunzo muhimu ayu ala ikwa Mbali natokamana na hadithi hii Au sehemu hii ya hadithi ya mtume alayhi salatu wa salam Kama kala al imam Uh, anawabi rahimahu allah taala kisha katoa uh, sababu anasema li anna dhalika yudhaif alhazima au yudhaiful al azm kwa sababu watu sample hii wakipewa masuhulia inavunja azim inaoondoa azima mambo ya uislamu yanabaki nyuma au yana yanabaki kwamba yana yana yanakuwa uh, katika utata au yanabakia kwamba inasalia nyuma hayaende mbele baada kipande hichi <coughs> ambacho ambacho tumekizungumzia katika darasa la iliyopita الحمد لله نترaju kwamba imeeleweka kwa undani na vizuri sehemu ya mbele ya hadithi hii Mtume عليه الصلاه والسلام anaendelea kutuambia fagadha hatta dana min alqarya salat al'asri au qariban min dhalik huyu nabii huyu nabii ambaye katika hi riwaya ya Muslim hakutajwa hadhi riwaya mutafaq عليها hakutajwa ni nabiga lakini jaat fi riwayat ukhra مصرحا باسمه nmekuja katika riwaya zingine jina lake limetajwa waziwazi kama nakalna lakum hazi riwayati katika darasa la upicha tuliyotajia baadhi ya hizi riwayati ambazo zilibainisha huyu nabi ni nabi gani jina lake alikuwa naitwa man yosha binun yosha ibn nun ambaye ni nabi miongoni mwa manabii wa bani israeli ana uhusiano na ibrahim alayhisalam au يوشع بن نون نسبه ياك هيا قال العلماء نسبه ياك انههساله على ابراهيم عليه السلام هو يوشع بن نون ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البدايه والنهايه امتجنا سبه يا يوشع بن نون فقال هو يوشع بن نون بن افرايم او افرايم يوشع بن نون بن افرام بن يوسف بن هيا كمليش يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم فوانا يكون يايو ابراهيم عليه السلام انكوني ناني يوشع بن نون عاسم جكو كاتكلموا كسواحيلي كنا تامكو راكي وانا سيمكينينا كينينا صحه لله يا اخوان ايه كنا امجكو علىفو كيتكو علىفو كلموي كشا كلموي كيزه علىفو كينينا هو انكوني كينينا واو ابراهيم عليه السلام يوشع بن نون بن افرائم افرائم bin Yusuf Afraim atakuwa ni mtoto wa Yusuf alayhisalam sasa huyu mtoto wa Yusuf Afraim ndiye aliemzaa Nun Nun ndiye babake Yosha tamam Yosha bin Nun bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alayhimus salam jamiani hii ndio nasaba ya Yusha bin Nun kama alivohitaji Ibn Kathir katika albidaya wa nihaya sasa hapa mtume alayhisallatu wasallam alpo sema kulinyo mangadha alqarya na hapa anasema fagadha alqarya akaingia kukivamia kile kijiji kwa hivyo hiki kijiji pia hapa akikutajwa kijiji gani walakin zimekuja baadhi ya riwayat kubainisha hiki kijiji ilikuwa ni kijiji gani kilikuwa ni kijiji cha baitul maqdis kijiji hichi kilikuwa ni baitul maqdis kama ilivyobainisha riwaya ya imam ahmad ambaye sasa hivi tutasoma baadaye kidogo tuende mbele na riwaya anasema fagadha hatta dana minal qaryah akaingia katika ghazwa huyo nabii mpaka akakurubia na kile kijiji ambacho ni baitul maqdis salatal asri mansub salatal asri wakati wa salat al asri au qariban min dhalik au qaribun wa waqti al asr sasa alipofika wakati huo qala al mustafa salat wa salam huyo nabii akasema faqala li shamsi akaliambia jua akaliambia jua innakamaamurah wa ana maamur allahumma ihbisha alayna katika riwayah allahumma ihbisha alayya yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa hubisat fa hubisat fa huwa ni mu'jiza ikhwan min mu'jizatil anbiya asama huyu nabiy alpo fika katika kili kijiji waqti wa asri au karibu na waqti wa asri فقال للشمس اكلمي يا جوا انك ماموره ايوه جوا وewe unakwenda chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala uko chini ya amri ya Allah jalla jalaluhu وانا مامور انا ميمي kadhalika pia niko chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo sote tuko chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kaza baada ya kusema maneno haya huyu nabii akaomba kwa Allah jalla jalaluhu akasema Allahumma hibisha alaina ya rab ا مولا هي اللي جوا هي اللي زويه كاجليتو ليزويه هي اللي جوا كاجليتو تمام يا اخوان لما معنى حبس الشمس هنا ونزولني وكتاجه بعض يا اا في كتابه شروح وكتاجه بعض التفسيرات مبالبل لكن لعل الاقرب من هذه التفسير او من هذه العبارات ان كوا جوا ليزويه حسا كبيس وجوا مغير بعض العلماء وكتاجه تعبيرات زينه بعض تقريبا ني خارج a asiaq lakin ta'bir ambayo iko sawa ni hi dhahir dhahir al'ibara ni kuwajua aliomba jua lizuiwe najua likazuia yani likafriz lisiende likasimama lile jua fahubsat jua likazuwa taka hapa wazi ehwan hai sasa hapa tuna masuala mawili swala la kwanza mal hikmatu min du'a yosha lihabsi shams kuna hikma gani ya kuomba yoshua bin nun jua kuzuiwa nyume yatambia riwaya hadithi yatambia fa dana min alqaryati salata al'asri au qariban min dhalik aliingia katika kitongoji baitul maqdis wakati wa salatu al'asri au karibu na salatu al'asri sasa alipoingia katika baitul maqdis anataka kuingia kupigana vita kwanza kabisa ngoja niwaregieshe nyuma kidogo mwijwe kwa nini amekwenda bythan maftis kupigana hii nafikiri gatuli hatukwahi kutaja katika darsa ya nyuma yusha binun kama wanavyotaja baadhi ya ulama at tafsir baadhi wa ulama at tafsir wala alahu huwa alqawl alazhar wa wa sawab inshaallah kwamba huyu yusha binun ndiye aliyekuwa yule fataa Musa wa ithala Musa li fataa katika surah alkaf ukisoma vitabu vya tafsiri vingi sana vinasema kwamba huyo fata alikuwa ni yuo Shabbin binud kwa hivyo alikuwa hai wakati wa Musa alai alai salam ndiye kuwa yeye ndiye yule fata fata Musa sasa hao bani israeli kama inavyotuambia sura almaida waliambiwa waingie baitul muqaddas wa ithala Musa ali qaumi ya qaumi dkhulul ardh al muqaddasa allati kataba allah lakum ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين جماعه وكتو هوجا وكاسما اننا لن ندخلها كwanza wakasema maadamu fiha kisha wakasema inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha abadan hatta yakhruju minha wa ulikataa kwenda na Musa alayhi salam kupijana wakasema kule kuna watu majabari kule baitul maqdis kuna watu majabar hatuweze kupambana nao sisi wewe Musa utakupigana fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun nenda wewe na mola wako mbebe salaamu pambane nao sisi hatuwezi walikataa inad na utuu ya bani israeli walikataa kata kata na wazi waza kumwambia Musa alayhi salaam maneno haya ya kijeli mabaya ya ukosefu adabu fadhhab anta wa rabbuka faqatila نبي من, ورس من, رس من نهايه اكو قال يكون من مننوا mabovu na mabaya anaambiwa nabii min anbiyaa' ilahi 'azza wa jalla wa rasulun min min rusuli Allah subhanahu wa ta'ala 'aqabahu Musa alayhi salam aka elekia kwa mulahu wake kuomba fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fa-fruq baynana wa baynal qaumil fasiqin qala fa innaha muharramatun 'alayhim 40 سنه يتيهون في الارض هي كون عقاب عقاب عذاب يوشك جاء بني اسرائيل ما دام ما مكتا قد بايتل مقدس كينجيه ارض المقدسه وكبيجانا فانها محرمه عليه فلهذا ساسني حرام قوا وواو كينجيه بيت المقدس 40 سنه يتيهون في الارض هبا كنا تفاسير زع العلماء كلينانا كيكومو كيكو ابي كيكومو كيكو كاتيكا محرمه عليهم او كيكو بعده 40 سنه zikato za tafsiri takriban 2 lakini alimuhim ni siweleke mbali sana katika masaaidia tafsiri ni kuwa wakaharamishiwa kuingia baitul muqaddas kipindi hicho kisha wakapewa hukuba ya kwenda katika ti ti ni pahali ambapo panaitwa leo sina kule misri sina jangwa wakaambiwa uende kwenye jangwa la sina sasa walipokwenda kwenye jangwa la sina wakapotea wakao wametawanyika jangwa kubwa la sina kila mmoja akaambia nendeni kwenye sasa pale ulipokwenda kwenye jangwa la sina hii ndio inaitwa ti ti ni pahali ambapo walikuwa wamekenda hawajui wamekenda wapi wala hawajui ni wapi sio kwao sio nyumbani kwao waliambo nendeni kwenye ti kwa 40 sana miaka 40 wakao kwenye ti fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fi al-ard yatihuna fi ard sina ardh Sinai wakati katakati wanazunguka wengi huko wakafa wakati huo na ulamao tarikh wengi wao huwa alqaul arrajih ni kwamba Musa alayhisalam vile vile akawa ni miongoni mwa wale waliokufa katika hii fatara ya ti katika hiki kipindi cha ti Musa alayhisalam akafariki kasabada kufariki Musa alayhisalam Allah azza wa jalla akamchagua huyo Joshua bin Nun akawa yeye ni nabii baada ya Musa baada Musa alayhi salam kwa shahidi wahi hadith ya Abu Huraira anasema ghaza nabiyyun min anbiya' illa kwa hivyo mtume mwenye alimwacha kwamba ni nabii mimi ni nabii kwa hivyo huyu yoo sha binun ndio yeye akachukua akakusanya ile jeshi akasimamisha na kutekeleza ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenda Bait al-Muqaddas baada ya 40 sana akakusanya jeshi sasa kaambia jamaa twendeni ndio pale akatoa haya masharti matatu asinifuate mtu fulani asinifuate mtu fulani na mtu fulani Tumilewa na vizuri hapa ya echwani. Kwebu akenda sasa kukombua ili baiti al-maktis ambri ambayo alikuwa mepewa wa mepewa watu wa Musa. Wende nae pamoja na Musa alayhi salam baiti al-mukaddas wa kakataa. Kwebu hapa imeleweka ya echwani. Sasa ndiyo sababu ya kuenda baiti al-mukaddas. Kuenda kuifungua na kuikombua. Akenda aka, fa, wanasema wanasuhuni fahasarahum au fahasaraha. Akayizunguka ili baiti al-maktis sita taashkur. Mezi sita. Mieze 6, baka jamaa wakamua watoke Manaka akafunga njia zote za chakula Na njia zote za za usaidizi Jamaa wakamua wapambaninaye Na akawashinda Kwa hivyo Ule wakati wakupijana alipo ingia Baada 6 ashore, alipo ingia Ndiyo pasa wakati huu Aka ingia wakti wa salata la asur Au qariban min thalik Au qariban min thalik Sasa kaliyambia juwa Innaki ma'mura wa ana ma'mur Wewe uko chini ya amri Na mimi ni ko chini ya amri innaki ma'mura aljua ni muannath kama mnavjua katika lugha ya kiarabu na mimi ni maamuru amri hizi mbili ya ikhwan ni tofauti amri ya jua ni amri kauni na amri ya aliyepewa yusha alayhi salam ni amri sharii usijamkaona ni amri moja amri ya jua ni amri kauni jua limepewa amri ya kutoka pala fulani saa fulani lianguke pala fulani saa fulani na katika ile barabara yake limepewa amri pita barabara fulani kila siku Iteendelea hivo ila Qiyami saa Iki fika siku ya mwisho Jua li tambiwa sasa leo Usi tokiwa pande wa mashariki Toko pande wa magharibi Hapo ni mwisho juwa Likitoka juwa pande wa magharibi Laa yanfau nafsan Imanuha Lam takun amanat min qablu Au kasabat fi imaniha Khaira Hakuna tauba Hakuna tena kusilimu Hakuna tena imani Hakuna kutua shahada tena wala kusema oh jua limetoka pande oo ngoja nipige tauba kiemaisha jamaa tauba kuna tena jua likitoka pande ya magharibi خلاص انتهى ما في توبه هذا باتفاق العلماء يا اخوان مساله هاي لخلاف ولا ايمان الانسان لا ينفع ايمان في ذلك اليوم وقت كان جua limetoka pande oo watu wanaanza kuslim ah jua limetoka pande oo ah million takuwa muslim ashhadu an la ilaha illallah hayfa qusha itakuwa kama ile shahada ya faraoni ابو यशاد هو كما قلنا كما يوزع هاي فاين خلاص انتهى الوقت لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا اذا جو لنقندوا في امر اخوان للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هذي ني عواميد الله سبحانه وتعالى Leo anakuja watu wanakuambia hizi nakwenda na na na laws za za juu metaphysics zinakuwa na na laws za juu nini laws za juu eh, maneno mengi makubwa makubwa wanakuletea lakini hawataka kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Waneno makubwa makubwa hii ni astrology sio nini ile maneno mengi makubwa makubwa kama haya metaphysics na laws of physics hiyo theory of nini theory of nini baada ya hizo theories zote zokutajwa unasema anaye alip, aliyepeleka jua hili na hizo theories zote ambazo nyinyi mmezivumbua ني امره الله سبحانه وتعالى للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر امره هو ولا الليل سابق النهار اني امره وكل في فلك يسبحون امره سبحانه وتعالى فايو يوشع بنون فقوا النبي اني جوا منينو هيا kwamba hili jua ambalo twaliona kila siku tamshi biawamirillah subhanahu wa ta'ala tushruq حين شروقها بأم بامر الله تغرب Hina gurubiha bi amri Allah Pala lina po chomoza wa mashariki Nachomoza na amri ya Allah subhanu wa ta'ala Lina po anguka magharibi Lina po anguka kwa amri ya Allah subhanu wa ta'ala Bara bara inapita inapita kwa amri ya Allah subhanu wa ta'ala Akasema na ana ma'mur Mimi pia niko chini amri Lakini amri ya Yusha alayhi salam Ni amri shari Kwamba yiko chini amri ya Wahi ambayo ana terimshiwa Na amri ya tabliighi risale Na amri ya kuamrisha watu آآ آآ الى التوحيد والى اقامه الدين والى اقامه شرع الله باذن اوامر شرعيه فوتسداني امر زايوش وامر زايوش عليه السلام ني موجه لا اوامر الشمس اوامر ايش كونيهنا اوامر زايوش عليه السلام اوامر شرعيه فايوه قال بسم الله اللهم احبسها علينا يا الله تاسما داموا هي اللي جوا الليكو تحت امرك هب لي زويا Fahubi sati, juwa likazuiwa Likazuiwa, manaki likafris Lili juwa Hini muajiza au leesat bimuajiza ya kwaan? Hati muajiza Allah subhanu wa ta'ala Anapitisha miujiza hii kwa amri yake Na kwa malingu ambayo tuwayajua Na hikam ambazo tuwayajua Kama vila alivu pitisha miujiza mingi Katika mikoni ya manabi Au katika uh, kwa manabi Ambayo wamepita Wengi sana, wametaja unani ya Qur'ani Bazi yao na miujiza yao wamhitajwa mengine katika sunan na amri zao au na miuji zao aliyo kuja naye huyo msije mkashangaa jua lilizuiwa namna gani amri ya Allah subhanahu wa ta'ala inama amruhu itha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun jua liliumbani yeye aweza kufanya chochote anachotaka na ili jua liloliumba kama ambavyo analizuia na kuzuia jua si kazi kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ma dhalikala Allah bi aziz liljua ambalo amelilizuia siku hiyo wakati wa yusha alayhi salam yusha bin nund atalito upande wa magharibi na siku ya kiyama atal kunja kunja idha shamsu kubirat atal kunja kunja bas wa idha an-nujumu kadarat na view hivi hizi sayari zote tunazozoeaona leo يوم القيامه zote zitakuwa haziko taziondoa yeye ndio aliyeziumba kwa hivyo usijama neno haya ukaona yamekutatiza vipi lile freeze lile jua amri ya allah azza wa jalla subhana wa taala Wa huwa ala kulli shai'in qadir Ameomba Tume waki, ameomba duaa Na hii duaa ameomba kwa hikma Na lengu, Allah subhanu wa ta'ala Kamtekelezea yale aluwetaka al al Fahubisat juwa likazuiwa Kama ambavyo Walipokuja Walipokuja Quraysh Kwa mtume alayhi salatu wa salam Wakamambia kama wewe ni nabi kweli Hebu tuoneshe miugiza Wakamambia mtume ya kauliza madhaka miugiza gana Kambe ule muwezi, hebu tuoneshe miugiza kwa nye muwezi tumekaomba ule mwezi ukagawanyika sehemu mbili sehemu mbili sehemu ya kwanza kana wara aljabal na sehemu ya pili kana فوقهم beliau iqtarabatis saatu wanshaqal qamar qurani natibitisha maneno haya jua mwezi ukapasuka sehemu mbili pa wakiona kwa macho yao walipoona maneno haya kwa macho yao wakaangalia Nuso moja ile pale nuso moja hapa mbele macho yao alafu akaambiana akaanza kucheka akasema sahara absarana huyo ameroga macho yetu hapa hakuna mambo kama haya atinyuso ile pale nuso ye sahara absarana hivi hivyo akasema wazi wazi sahara absarana ameroga macho yetu aya inasema iqtarabatisaaatu wa inshaqal qamar wa inyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir na kila unapooona aya na muujiza wakifanywa wanasema ni uchawi kwa waliomba wenyewe muujiza muujiza ulipofanywa mtume alikupita kwa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume kalu sihir mustamir tena huo ni mcheo ni uchawi wa kuendelea na wao ndio waliomba fahakadha yakunul inad wa hakadha yakun atakabbur wa hakadha yakunu atali ala Allah tabaraka wa ta'ala kwa sisi mambo ya ya ya kwamba ya kushangaza mtume halayhi salatu wasalam upande wake mwezi inshqa au inshqa leho alqamar biamri llahi tbaraka wataala kwa hivyo hili jua ikhwan likafris likaasimama mal hikma fi dhalik mal hikma fi hadha duaa kuna hikma gali ayyusha alayhi salam kuomba jua lisma jua lizuwe wakati huo نعم كان يريد ان يريهم معجزه لهم ما طلبوا معجزه هم ما طلبوا معجزه نعم. هم امنوا به واو المؤمنين تعالى نا وممفتحه فقط قال ما يحتاجون للمعجزه المعجزه يحتاجها المنكر نعم لاقامه الحج عليه نعم ها كيلى تفوتهم صلاه العصر صلاه العصر سيؤ ili wasipite na sala ya al-asr ili wasipite na sala ya asr hii jawabu umetoa wapi vipi umeipata naam walifika baitul maqtis uh salat al-asr au kariban min dhalik sasa sio ange swali basi mmoja kalau aje ongea vitani kuna ile salatul khauf wa idha kunta fihim fa aqamta lakum usalah mathalan pengine kama ilikuwa kwa wakati wao pia eh Waka kifika wawu salatul hasil Wangeaza na swala, alafu waka Waka ingia kwenye razwa Naam, na. jawaba akha Naam Mchana <tankan> wa ili siku pale Ndugi <tankan> yetu wapa nasema ili wapate nafasi ya kupijana Katika ili razwa Katika ule mchana ili sehemu ya mchana ili obakia Kwa ni ingia ingia usiku ingia kwae نعم اه احسنت دغيتو ana sema usiku hawezi kupigana vizuri hawezi kuonana utaorusha mshale utaingia kwenye jbali badala ya kwenda kwa mtu na ahsante ikhwana ahsante ya sheikh ايش اسمك شيخ اسمك ايه السمح. ابراهيم اه دغيتو ابراهيم بالحققه ايخوان جواب هو صحيح جوابك انت هو صحيح لكن اله سهاميه الثانيه كيلو تتايريكابيش لكن جوابك هو صحيح ف اذا دعاء يوشا عليه السلام wa omba juu alizuwiwe ni kwa sababu ya kupigana leisa li ajli salati al-asr tamam ingawa hi salatu al-hasri huwa al-mutabadir ila dhihn kama qala al-sheikh al-albani rahimahullah al-sheikh al-albani anasama ukisoma hi hadith al-mutabadir fi dhihn ni kwamba amiomba juu alizuwiwe ili yapate salatu al-asr hi ndio mutabadir lakini leisa hadha al-maqsud al-maqsud huwa likayujahid ili apate ila saa ya kupigana wakati ule wa mchana kasa kwa nini aliomba apigane ule wakati wa mchana isingie usiku sasa hii ndio sehemu ambayo tutaelekea kwisha ya ndogetu jwabu yake ikhwan dhakara dhalik ibn kathir katuska alibdaia wa alnihaya qala rahimahullah ta'ala li'annahu jaa'a au dakala yawm aljumaa kasababu aliingia bait almaqdis yawm aljumaa sasa angechelewa ile ghazwa ikienda ikifika mpaka magharibi magharibi itakuwa ni يوم ايش yom sabt la yanbaghi lahum alqital fi yom sabt bani isra'il bani isra'il hawaweza kupejana yom sabt hasa ndio hikma ya kuomba lile jua liziwe ili apate wasa na fursa ya kupejana kabla ghurubi alshams ma mfalan ingekoni ghurubi shams ya siku nyingine labda angeendelea haina mshkeli haina mshkeli na wanapigana vipi usiku labda wana njia zao za kuona تنگين ولذلك السبب الا الصحيح يقوم بايله تايم كباقي الشيخ ابراهيم ني حتى لا يدخل عليهم يوم السبت لئلا يسيغلينا سيكه الجمعه فايوم السبت كما تعلمون لا ينبغي لبني اسرائيل القتال هنا حكمه يا اخوان تمام هاي حكمه يا بيله او السؤال الاه بيله سيو حكمه السؤال الاه بيله كانت هاي مساله يا كذوي وجوا يا اخوان كذلك Ni Ni ni muhimu kufahamu na kutambua kupitia kupitia kwa kwa kwa hii hii Hii hii riwaya Au au Anna hapsa shams Ya kwamba juwa kuzuiwa Min Yusha salam. Ni katika mambo ambayo kwa ni kwa Yusha alayhi Alayhi salam salam katika ambayo Yalikuwa Hakuna Hakuna ambaye Alipewa tunu muujiza -mu -mu wa kuzuia jua likiwa angani lisiende akuna mwingine asiye kuwa yusha alay salam na ushahidi wa maneno haya majaa fi musnad al-imami ahmad an anabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna ash-shamsa lam tuhbas libasharin illa li yusha layaliya sara ila bayt al-maqdis hili jua tume alayhi sala salam anasema في مسند الامام احمد الحديث انا سمع ان الشمس حقيقه هي الجو لم تحبس لبشر هل كوز هيو كبنامادامو ييوتي يو الا ليوشا ايش بقول يوشا بنون بكياك لياليا سارا الى بيت المقدس katika zile siku ambazo alipokwenda baitul maqdis kupijana kwa hivyo هي حديث يا اخوان يشهيدي وهو هذا الحديث ثابت كما قال كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البدايه والنهايه قال وهو على شرط البخاري هي حديث اسناده على شرط البخاري ابن كثير يقول رحمه الله تعالى اذا هو الحديث ثابت انا سئم الهجوع يا اخوان توم عليه الصلاه والسلام هل كذويوا مع متي يوت ايشakuwa يوشع عليه السلام نون يوشع بالنون ليالي يا ساره الى بيت المقدس منين نهايه تويangazia او تويظومزيا يا اخوان بسبب انه مهم النوم المهموake ni kuwa ziko baadhi ya ahadith ambazo zimezuka zinadai au zinasema ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao wao kadhalika jua limezuiwa kwa ajili yao watu kwa kutunga hadithi ambao ndani yake walisema ya kwamba jua kadhalika lilizuiwa kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alipokuwa mtume alayhi salatu wasalam amelala kwake sasa kwa kuwa amelala kwake ikaingia wakati wa asri na Ali bin Abi Talib alipo haja sali salatu al-asr na hakuweza kusimama kwa sababu angelisimama angelimomsha mtume h(alayhi salatu wasalam) usingizini na kutaka kuharibu usingizi wake kwa hivyo akaomba riwaya nyingine ya hadithi hiyo ambayo ni Maudhu' wakasema kuwa akamoomba mtume h(alayhi salatu wasalam) alipoamka kabla ya ghurub shams kwa kidogo akamwambia alizuia ile jua ili ali ibn ابي طالب yusalli salata al-asr wa hadha hadith batil la yusih al-qali ibn kathir rahimahullah ta'ala هذا الحديث منكر باطل ابن كثير نسمي هذا الحديث منكر باطل لا يصح في البدايه والنهايه كو... نا سباب كبوه الحديث هي كونه منكر لا يصح مبالنا اسناد متن yake حيروح يكونني متن صحيح يعني يالي مننوا هيا هياويز يكونني مننوا صحيح بسبب ينpingana مع مننوا مغيره اليو صحيح يا متومه عليه الصلاه والسلام قالبسم ان الشمس لم تحبس لبشر الا ليوش jua halikuzuia kwa wanadamu yote mwingine asipokuwa yosha alayhi salam vipi watakuja wata, zitatungwa riwaya ya kwamba kuna fulani kuna ali ibn abi talib kuna na huyu na huyu pia na wao siku moja aliliambia jua lisimame li, fa hadha hadhi hadha kalam kuluo la yasihi kwa hivyo ni muhimu kutambua maneno haya kadhalik ili siku nyingine ukija kusikia au ukiambiwa kwamba kuna mtu fulani au kuna jamaa fulani au kuna nabii fulani ambaye aliwahi kuzuia jua سكيزه جنه لكن ناني اوكي انبيوا غير يوشع عليه السلام امبيه لا هذا كلام لا يصح لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بان الشمس لم تحبس الا ليوشع فكرك وهذا حي اخوان هاي هسه بعديها هפה قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه فحبست جوه لكزوي حتى فتح الله عليه فك الله سبحانه وتعالى كان فงوليا بيت المقدس اكاينجيه بيت المقدس اكاايتيكا فجمع الغنائم اكاكوسانيا غنائم جمع غنيمه ذي الغويره ذا vita اكاكوسانيا يلي ماليا vita فجاءت يعني النار لتاكلها جوا لكجا تفسير جاءت انطاقه ابو هريره اكا تفسير امام النجاات aka sama fajaat yani annar ayo tena neno ya buhurayra hii yani ni maneno ya buhurayra lakini mtume alayhi salatu wasalam anasema fajaat inar fajaat litaakulaha ukaja moto ili kuja kula zile ganima tume kadars aliyopita ayo alikhwa ya kwamba wakati wa nyuma bani israili katika sheria ya bani israili ilikuwa wakikusanya ganaim hawawezi kuzichukua hawazigawani zile ganaim kati ya wale wapiganaji Wale ulio shiriki katika vita La, ma tuwaza al ganaim Ma tuwaza Taib, mada ya sunauna bil ganaim Ganaim zina chukuliwa ya kwan Wanasfanyaje zina chukuliwa Zinawekwa pahala, halafu unakuja moto Unakula zile ghanima Unakuja moto kutoka juu paap. Unakuja unakula zile ghanima Na masala ya moto Kula mali au kuchukua kitu Ilikuwa ni masala mbaya Najudikana katika sharia ya bani israeli na katika mila ya bani israeel au sheria ya bani israeel moto kula kitu ilikuwa ni alamatul qabul alamatu alqabul ni alama ya kwamba jambo limekubaliwa sadaqa kwa mfano ukitoa sadaqa waiweka pale nje ikiliwa na moto sadaqa yako imekubaliwa tamam wa hadhi الذي حصل قبل bani israeel kadhalik ulitoka hii sheria nyuma tangu wakati wa adam alayhisalam واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلننا قال انما انما يتقبل الله من المتقين علماء التفسير قاطب او اغلب علماء التفسير معظم علماء التفسير ذكروا مساله اكل النار ككيله صدقه وكون صدقه يا هابيل املي وانا موتنا يا قابيل هيكلي وانا موت اكما امبيه لاقتلك او لاقتلنك Kwa iwa ikaindelea hii paka wakati wa bani Israel Katika ganaima Katika ghanima Ikawa wakitukua zile ghanima Wanaziweka Alafu unakuja moto unakula zile ghanima Ndiyo mana bani Israel Alipukuja mtume alayhi salatu wa salam Wakamfata Wakamambia Ya Rasulallah Sisi tumambiwa kwenye kitabu chetu Ya kwamba tusikif, tusikufate Mpaka utuoneshe kwamba huna kuna mali au kuna ganima ambayo utaiweka italiwa na moto ndio tutakufuata sisi maneno haya yakwapo kwenye qur'an ainal huffa fi surati ali imran alladhina qalu inna allaha ahada ilayna an la nu'mina li rasuli hatta ya'tiyana bi qurban ta'kuluhunna unaona hujabani isra'il sasa suku moja waliemfata mtume عليه الصلاه والسلام wakamwambia sisi katika vitabu yetu tunasoma ya kwamba nabii yoyote akitujia Allah ametwambia mpaka hata yatia ya nabii qurban mpaka yule nabii aje na qurban unajua qurban qurban ni sadaqa baka leo inatumika qurbani qurbani sadaqa sasa mpaka nabii aje na qurban aiweke pale nje uje moto uile ile qurban ule moto ukile qurbani sisi tutamwamini kwamba huyu nabii wa kweli kama moto haukula qurban wa ile nabii kwa vile nabii wa urum hasi atii hii ni hoja umwambia nani umwambia mtume alihi wasallam umwambia vipi umwambia alladhina qalu inna allaha aahida ilaina nu'mina lirassul allah ametuambia sisi tusimwamini nabii yote hata yatiana biqurbanin taakuluhunnar mpaka tuletee qurbani ambayo yaliwa na moto sababu wao wanajua katika sheria ya bani israeli كما علامه قبول هو ان تاتي النار ان تاتي النار فتاكل الصدقه ساس وكايتوميا س... هي كما ني هوجا وكملت يا متومي عليه الصلاه والسلام لكن الله عز وجل اكوجب ومجيب مكبوا سنه ما ماذا قال ها كمل الايه قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين وكapewa hoja nzito sana wakanyamazwa wakafunga mdomo hawajawab sisi leo kwa kuingia huko ndani ya ifwani masuala ya tafsir itakuwa insha Allah taala Allah kitupa afya na sahiha na uhai kule katika dhuruza tafsira idhan turudi hapa katika masuala ya moto kula katika ganima kwa hivyo alipewa weka zile ganima yule nabii yusha alayesalam moto haukula lam ta'amha Jumu alayhi salatu wasalam anasema falam tafamha hakuja moto kula zile ganima Nabii zile jambo ikawa ni jambo la ajabu sila kawaida ganima zimewekwa zimechukuliwa zote ganima za vita zikawekwa sasa wanasubiri moto uje uchome zile ganima uchukue zote zile moto kuna baki hakuna kitu haujaja moto wakakaa sasa yule ni nabii niambia ila yuha ilay pale pale akajua hapa kuna tatizo Aka simama. Kaama fi qawmi. Aka simama mbele ya watu wake. Aka wambia. Inna fikum gulula. Inna fikum gulula. Hakika katienu. Kuna mtu. Awa kuna kitu. Ambatu wa kina ito gulul. Kimifanyika. Magna l-gulul ya ikwan. Gulul. Magna. Khyana. Kuna khiyana imifanyika hapa. Kwa sababu wa hii khiyana. ndio maana haujaja moto kuja kula hii ganima kuna khiana hapa ime mipita sababu nabii yusha alihisami pale pale akatambua kwamba hapa kuna khiana imefanyika akawaambia pale pale inna fiikum ghulula fal yubayini min kulli qabila rajul kwa hivyo katika kila kabila ambalo limeshiriki hapa leo katika hivi vita katika kila kabila aje kila mmoja wakati kabila anipe mkono aniampoe مبايعه كل واحد aje nipe mbaya mkole. Nuasa baada la dawa insha Allah. Nabiyusha alayhi salam yusha binun baada ya kutambua kuwa zile ganima zina mushkil. Akawaambia inna fiikum ghululan hakika katika nyinyi hapa kuna mtu aliyefanya khiana. Gulul bi dhamm al-ghayn gulul. Falyubayini min kulli qabila rajul Katika kila kabila atokewe mtu moja ambaye atanipa baya Asema tume alayhi salatu wa salam Falazi qat yadu rajulin biyade Falazi qat yadu rajulin biyade Mkono wa mmoja katika walewe leo kuja kumpa baya Katika yalema kabila leo kuwa pale Kila kabila moja akatokewe mtu moja kuja kumpa baya Mkono Mkono uh, mkono mkono mkono Nabi Yusha Yusha Yusha Yusha katika wale Wa Wa wa wa makabila yao wao mkono wake uka ganda, uka mkono wa uka mkono wa mkono wake Ukashika Ukashika na na Lazikat ule Hapo akajua Kwamba hapa ndipo Lakini ವಕಿಲಿಶಿಮೀಲ ಮೋಜಾ yule ಹಾ yule ni mwakilishi wa Kabila Mwambia, Fikum Kabila kabila kabila iko kwenu katika leno Kwa kwa lako lote Linipe mkono mkono hikma watu ni wengi Kasa hawezi kuchukua mkono wa kila Kila moja. Kwa hivu akatoa ambri, Kila akatoa amri atoke mwakilishi ಕೆವೇ ಕು kabila Kabila lako Alipotoka mwakilishi Mwakilishi moja kabila lake, mkono wake, Mwakilishi moja moja kabila kabila kabila kabila mkono wake, Mkono mkono mkono wake wake wa wa wa ukashika na na Yusha Yusha Yusha alayhi alayhi kwamba ile Iko Iko hili kabila. Mambia, Fikum al -ghulul. Ghulul, iko katika katika Fikum Faltuba ಕಬೀಲೋ ಶು ಶಹ್ಲ kabila ಯು lote linipe ಕಬೀನು kila moja sasa katika ile kabila leno aje falaziqat yad rajulain aw thalathatin biyadihi tume alayhi salatu wasalam asemwa wale ile kabila sasa ile kabila ambalo limeambiwa lije nitoe bai'a nitoe mkono likaja lika, watu kama wawili au watatu ambao mikono yao ikashika na mikono ya ush alayhi salamu katika ile kabila lote kaja moja baada ya moja moja baada ya moja sasa kakatokea watu wawili rajul uh, yadu rajulaini aw thalatha wa wili aw watatu mikono yao ikashika na mikono ya yusha alisalem na yusha akatambua kwamba hawa ndio waliofanya gulul tamama ikhwan tumeelewa lakini kwanza maana ya gulul imefahamika vizuri gulul kwa hivyo yusha alisalema akawaambia fiikum algulul nyinyi ndio mlo na gulul gulul kama aliwambia ya alikhwa ni khiyana maana al khiyan tayib kwa hivyo alipoambia wale jamaa wale jamaa wawili au watatu akamwambia nyinyi ndio mmefanya kululu fajaao wakaja bi مثلي براس مثلي راسي بقره من الذهب wakaja na kichwa kama kichwa cha ngombe cha dhahabu walikuwa wamekificha wakaja nacho fawadaha يوشع عليه السلام اكاكشكوا فوضعها اككي وكا في تلك الغنائم فجاءت النار وكاد الموت فاكلتها وكله ابو هريره انا اسمع فلم تحل الغنائم لاحد قبلنا هاي المنن اللي يبقي هسه بعد هפה يوتي قال العلماء ولما الحديث هاي المنن يوتي ان يكون مدرج من, من كلام ابي هريره haya hivi ni maneno ya mtume aliye salatu wasalam kuanzia min qoulihi falam tahullal ghanaim ni kabla na mpaka mwisho wa hadithi inakuwa ni mudraj min kalami abi huraira kwa hivyo hazikuwa ghanima ni halali kwa yote kabla yetu kama tulivyotaja mpaka katika sheria ya mtume aliye salatu wasalam ikawa ghanima ni halali alipoona abu huraira anasema alipoona allah subhanahu wa taala udhaifu wetu na na unyonge wetu au ajzana adhafa lamma raa dhafana wa ajzana Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoona udhaifu wetu na ujis ah yani kushindwa kwetu katika mambo ndio maana akahalalisha ganima kwa umma wa mtume aleehi salatu wasalam na sheria yake kwa hivyo hii ni yaitwa gulul eikhwan eh gulul ni kama ilivyofanyika katika kisa hichi cha yusha alayhisalam yusha binun ni watu waliyeshiriki katika vita sasa hairuhusiwi kwao kuchukua ganima hawa jamaa katika zile ganaim zilizokuwepo kulikuwa na ganima ya dhahabu dhahabu ambayo ilikuwa ukubwa wake ukubwa wake dhahabu ilikuwa ni kama kichwa cha ngombe tasawira ya ikhwan ras mithil ras baqara ras baqara dhahabu ilikuwa meficha sasa hakuwa kujua kuwa nabii yosha alayhi salamu huwa mwa anbiya ila atachambua jambo hili na wa fiilan kana kadhalik ikawa hivyo hivyo kama alivyo alivopewa wahy yusha alayhi salam na katambua kwamba maadamu moto haukuja kula zile ganima alijua kwamba hapa kumepita khiara طيب يا اخوان قبلت genda mbele kidogo katika masala haya kwanza tunauliza swali kisha tunakuwa na mbele mal hikma fi iradi al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala fi iradihi hadha al-hadith tahta bab al-sidq kuna mafungamano gani baina ya hay hadith na mlango wa sika manake imam nawawi ameweka hii hadith chini ya mlango wa sika ikhwan sasa tunahitajia katika wasikilizaji watu ambao wanaweza wakavuta ile mnasaba katika kati ya hii hadith na mlango wa sika manake ukiangalia kwa makini hakuna neno sika ambalo limetumika katika hii hadith au liko maaf sasa imam nawawi ameweka vipi hii hadith katika mlango wa sika kwa mnasaba gani على فوتجيبوا هله السؤاله كو حركه حركه chat ونمشي لقدام نعم يا عبد الغني ها نعم الصدق يدخل فيه عدم الخيان اها والصدق يدخل فيه شرط في قبول العمل صدق شرط في قبول العمل ماذا لي على ان صدقت في قبول العمل نعم ام اها نعم ام ام طيب اذا ما, ال... ما يعني العله العله التي حصلت هنا في منع اكل النار للغنيمه هل هو عدم الصدق او عدم الامانه الامانه يدخل في صدق الامانه من الصدق او الصدق من الامانه الامانه جزء من الصدق او من مقتضيات الصدق من مقتضيات الصدق هاي لكن جانا يوتو مجاريبو kidogo ngao mezumuza kwa lugha ya kiarabu kwa fasilia ya maneno yake yote ni marefu itachukua wakati kidogo siku ngine nitawaambia na amefanya madha ايضا aljawab tutafuta mnasaba wa Imam Nawawi kwa hii hadith katika babu sita na ikiwa itachukua time maneno muhimu lazima tujue ikhwanu muhimu tujue hii hadith Imam Nawawi sasa ameiweka hapa chini ya babu sita kwa mnasaba gani nasema inabidi kwanza urudi nyuma kuanzia kule yuma mwanzo kule ghadha nabiyyun min anbiya' illahi alayhi salatu wasalam وجناي وتراتيبه حتى هפה مشو ندوا انغاليه مناسبه واي حديث نباب اسئله تكلمنا مزيان اخوان كنبغوا نتكباليانه كما هي تكون هومورك عمل المنزل تمام هاي كنبغي تكون ان شاء الله هوموك واتو نندوا كايتفوت نعم ابو معافى محاوله ايوا نعم نعم قالوا ثلاثه اها اها نعم نعم aib wa aib wa masha Allah masha Allah yey jawabu wa mipatapa Abu Muadh nimesema masha mm -hmm, Allah asha masha Allah jazaak Allah khair jazaak Allah khair akhla was yakuna tana homa ke ikhwan hada huwa al jawab hada huwa al jawab alladhi qalahu Abu Muadh ahsanta hiyi ndo jawabu ya ikhwan kwa hivyo mnasaba yake na babu Sidq iko katika wale watu wale watu watatu kwa sababu Yosha alayhi salam hawezi kujua yeye ikiwa wale watu watatu wamesema urongo au au la atajuaje kwamba huyu mathalan bana buyutan lam yadha alaiha suquf atajuaje kwamba huyu nakaha imraa lakini lam yadkhul alaiha atajuaje kwamba huyu ana wanyama ambao wanyama wake wengine wana niwaja usito mayadri illa an yuha ilayh kwa sababu sasa hapa inayotegemea inayoyofanya kazi zaidi ni mahwa swit ma allah tbaraka wa taala hasan ingawa kidogo pei inaingia kama lilivyosema ndugietu al-akhabd ghani masala ya sidq fil amanat asidq kadhalika fil amanat yedkhul hadha barakallahu feek tayeb tuje katika masala ya pili ya ikhwan ni masala ya ghulul hadithi inabainisha hatari ya ghulul yani hatari ya khiana na hii ni moja katika khiana kwa hivyo aina moja ya ghulul aina ghulul zikwa takriban katika sharia takriban aina tatu za ghulul aina tatu za gulul ingawa wakati uruhu kuzitaja ikhwan lakini tufahamu inshaallah taala pengine katika wakati unaokuja pengine kesho darasi darasan lahiki inshaallah alqadim tutazieleza tutazifafanua kwa undani zaidi sehemu ya kwanza au aina ya kwanza ya gulul ni algulul fil ghanaim gulul katika ghanaim na qala alulama wa huwa aswa wa ashad anwa'il gulul ni aina mbovu kabisa ya khiana algulul katika ghanaim متومه عليه الصلاه والسلام كذلك ام وتتحadharisha umma wake na gulul katika ghazwa sisi kwetu ganima fi shariati Muhammad alayhi salatu wasalam alganima madha mubahah watu wakishapigana vita ganima zinachukuliwa zinagawanywa kati ya wale wapiganaji au fai كذلك ma afa Allah ala rasuli faka musha ayat lakini alaan almushkila kunatokea gulul fi baadhi alghazawat نا حتى وقتي ومطوم عليه الصلاه والسلام نبينا محمد عليه الصلاه والسلام اللي توكئ في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انا اسمع جاء نفر من الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم والكوجه بعضه من الصحابه ومطوم عليه الصلاه والسلام وكيو وان انت امباءه امووا في كتابه وكيسما فلان شهيد Fulani Fulani fulani fulani shahid shahid Huyo Huyo Huyo Kama Kama vile Fi alayhi kalla Sivyo Huwa finnar ಶಾನ ಶೀದಾನ ಶಹೀ ಕಮ ಕಮೇಜಾ غله في في في برده غلها او عباءه ام يكمتوني هو في النار لماذا في برده غلها او عباءه كسبا برده امباله اميفانيا غلله ketika vita moja katika sahaba au moja katika wale walioshiriki katika vita madha faal akhadha burda burda aina ya nguo aina ya kiswa alichukua burda akaificha akaificha ile burudhi fi ba'd riwayat aw fi nafs alhadith yaqul aw 'aba'a am ificha sasa wala hakuna mtu alijua hakuna mtu alijua sasa jamaa alipokufa alipowaa vitani as-sahaba hakamu alayhi bi'annahu shahid wa kamtulea hukm kwamba huyo ni shahid lakini nabii sallallahu alayhi wasallam yutli'uhu Allah ma la ya'lamuhu sa'ir alnas Allah subhanahu wa ta'ala humjulisha mambo ambayo wengi katika watu hawayajui الله عز وجل هم فمتومي واكي من الوحي او من الالهام مان بمباي ونادام وهو يجوي اكا تومي عليه الصلاة والسلام اكا ترمشو وحي بان هذا غل هو اللي فاني غل كتكا غزو امييبا امي, أمي فاني خيانا يبرده اميفجا ساسا قال عليه الصلاة والسلام الفسكية صحابة ونسيمة شهيد فلان هذا شهيد فلان هذا شهيد اكا وانبيا لا في النار ويما يكمو طول فسبب كنا غل كنا بورجه ambayo غللها او ابا فلهي ايخوان هذا النوع الاول من الغلول هي اين اينه يكذا الغلول ambayo ni اشد انواع الغلول ني غلول ambayo ni مبوهه كبيس اعظم اثم اعظم اثم ولا هايماشي انما زله زينين 2 zinazokuja ni sahali au raisi la kadhalik hiya min kabaer aldhunub kama zinabayanisha hadith za mtume alayhi salatu wasalam النوع الثاني من الغلول ستتداجه بكره شارحينا الحديث ان شاء الله تتداجه في درس قادم اين يا قليل الغلول ايخوان ني الهدايا التي ياخذها العمال زوادي اماز وناتشيكوا وفاني كاسي ني غلول غلول غلول, غلول. كقوله المطوم عليه الصلاه والسلام zawadi ambayo anaichukua mfanyikazi akiwa kazini tutapoja kwaelezea kwa undani maneno haya inshallah fi darasa kadim tutaanza na haya maneno inshallah wewe chukua anwani tu kwa sasa mfanyikazi yuko kazini shirika khas private shirika la serikali kokote akiwa pale kazini akiletewa zawadi pale kazini kwa ajili ya ile kazi ambayo aifanya hadhihi alhadia idha qabilaha gulul ile hadia kikubali ni gulul wewe fanya kazi pale ufanya kazi vizuri akaja jamaa kukuletea kukuletea zawadi bwana basi naona mimi naona kupewa zawadi bwana nini simu hii yako bwana hizi uko kazini ukipokea tu ile simu ni gulul gulul hazi gulul hazi na maneno haya ni hatari ekhwan kama bayan nabii sallallahu alaihi wasallam tutakuja kutaja katika hadithi maneno mazito hi gulul ambayo unaichukua katika hadia hadia unaichukua fi dhalika alhadith ambao ni ndefu ngoja niwafupishie kidogo yakuulu alayhi salatu wasalam yule anaitukua gulul aina hiyo yati yati bihi ana kuja nao yawm alqiyama yahmiluhu ala unquhi unaibeba juu ya koo yako utaibeba fa in kana bairan akiwa ni ngamia يأتي به وتكو جنايه يوله غاميه او جاء به انا كوجا نايو يوله غاميه وله رغا هو كويلغاميه anapiga kelele mbe yule ngamia wa in kanat baqara akiwa ni ngombe jaa biha anakuja naye yule ngombe wala ha khwar anakuja naye na yule ngombe analia mbo unakuja naye tuna mbeba kwenye kowe balai يوم القيامه wa in kanat sha na akiwa ni mbuzi jaa biha anakuja naye yule mbuzi taiar وكو yanapiga kelele sauti ya mwanadamu anakuja naye niambie ba hivi يوم القيامه tamoona mtu anaja na mbuzi be be ah jamaa vipi mbona mtu atakija na mbuzi siku ya kiyama ghulul ghulul niambie bambuzi be be wenda naye يوم القيامه fi unqi alhadith rawahu al-bukhari min hadithi abi humayd asaidi sahih fi sahihi al-bukhari maneno mazito ikhwani قبول الهديه من العمال عامل كني كازي املتهوا هديه اذا قبل هذه الهديه غلول استفيدوا لذلك وكلف ان شاء الله في الدرس القادم هاي اينه يا ثلاثه يا مشوه الغلول يا اخوان لتكمليش هي فائده ني اختلاس اختلاس ني كويبه مع كو مفني كازي مفني كازي اكيد اختلاس الاموال fi min amwal alsharika min amwal alamal ka mali ya kazini ukaiba kwa lugha yake leo yakueleweka rahisi zaidi tunasemaje eh ukajemba ukajepa haya corruption ehwan najulikana ikhtilas haya maneno yako katika sheria ya mtume Muhammad alayhi salatu wasallam hayakuwa jana wala juzi eh mpaka watu watu wasomeshe mambo ya ethics ah si mambo ya ethics ni sheria unzila ala muhammedin sallallahu alayhi wasallam gulul kazaalik ikhtilas alamwal leo kuna pita ikhtilas ngapi kati ya watu katika kazi ambazo wamepewa kama iwe ni kazi ya am ya serikali kazi ambayo ni ya umma au kazi ambayo ni khas ali na yasirqul يقول ايبا ارفي يقول ايبا سيوينيني يوله ايبا نيني يحتجزون الاموال هذه كلها غلول يوتين غلول ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم سوره ال عمران ومن يغلل ياتي بما غلل يوم القيامه اجو كل غلول يا اخوان انتو تاتكوا ناوى الى غلول يوم القيامه كما اللي مبينها انتو معليص وسلامه ولو سوينا المبه يا جاب قران نثبتش منين هاي نمتومه عليه الصلاه والسلام انا كفوا موجه باجه موجه اكيوا غلول في بعير وتكويا نايو مال قيامه تحمله على عنقك غلول في بقره تحملها على عنقك غلول في شح تحملها تنكيو حي سي ان كوفا حي ما الدليل على انه حي له رغا له لا له رغا لها خوار تعرف وانا صوت وانا بيج يكو حي اجف نكويا نايو امببا اندا ناي ikiyo naiba moja je kiyo naiba wawili na watatu utawabeba vile vile si tuulize tutabeba vipo tutuja mnyo tutabeba vipu moja hapa moja hapa moja hapa wote tutabeba enda nao hivi nasal Allah subhanahu wa salaam aul afia wa an yarzuqana al ikhlasa fi al qawli wa al amal wa sallallahu wa salaam wa barak ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh